Bismileh i Rahman i Rahim. Hemi, ma i si. Kedelika, junghi, ileikawa, ile lewina, mi, kowelika, umwa, hulasi, zulhakim. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض، وَهُوَ العلي الْعَظِيمُ يَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ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 وَكَذَلِكَ أُوحِينَا إلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْحَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رِيَبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ولو شاء الله لجعلهم امه واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ام اتخذوا من دونه اولياء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 فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواج و من الأنعام أزواج يثراكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض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 منه مريب فلذلك فدعو واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب و امرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم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 Zu فِي fila badi walehim gadub. Walla hum adabu shadyed. Allah ulady anzelel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 ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين امنوا وعملوا الصالحات في لهم ما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 يشكور ام يقولون افترا على الله كذبا فان يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور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 ولو بسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْفِ الْأَرْضِ وَلَكِي يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن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 ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيضلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أَوْ يُبِقَهُم بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حَصِ. فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا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 Wła ma i فَمَالَهُ że ufam, że uwielbiam, że uwielbiam, że uwielbiam,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 مَا لكم من malja i وما لكم من نكير lakum min فما fa in حفيظا fa عليك arsala البلاغ